مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبطرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبطارهم كلما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 الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنااء وأنزل من السماء أج به من الثمرات لزق لكم فلا تجعلوا لله أندادو وأنتم تعلمون وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبده فأتو بسورة من مثله ودعوه داءكم